اتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحتم لكم اتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحتم لكم فكيف آسى على قوم كافر